الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدن الصراط المستقيم صراط الذين أنأمت عليهم وان يرضوا بهم ولا رضالين الانسان البر ان تولوا والمغرب ولكن البر من بالله واليوم الاخر واليوم لا والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى, ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسام مصلحه جوات الزكاه والمفون باخذهم اذا اهدوا والصابرين في الباساء والضراء وحين الباس اولئك الذين صدقوا والاء هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد ولوثى ولوثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع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 إذا حضر أحدكم الموت إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين ولقابين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه فإنما لَّذِينَ يُبَذِّلُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فَمَن خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا نُّصْلِحْ بَيْنَهُم فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدن الصراط المستقيم صراط الذين أنأمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال كتب عليكم الصيام، كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيها المعدودات، فمن كان منكم مريضا على سفر فعده، من أيام أخرى. وعلى يُطِيقُونَهُ يطيقونه فذية طعام مساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خَيْرٌ تصوموا إِن لكم إن كنتم تألمون شَهْرَ تعلمون سو بيننا وبيننا من الهدى والفرقان فمن شهد من قون الشهر كان مريضا نوعا سفليا فأدت من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكمل العدة ولتتبير الله على ما هداكم ولتتبير and we do whatever you are baik And if you ask yourself because you are safe We send you A test if you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 لكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا فلا نباشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط لبيض من الخيط نسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها يُبِينُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَهُمْ لَأَلَّهُمْ يَتَقُونَ الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْرَحْمَانِ الرَّحِيمِ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ إياك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها تدلوا بها إلى الحكم لتأكلوا فريقا من أموال الناس لتأكلوا فريقا من يسألونك عن قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأنتات البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقاه واتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لأنكم تفنحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم, وأخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنه اشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى, حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن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 وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تلقوا إلى التهلكة إن الله يحب المحسنين وأتموا الحد والحرمة لله فما استيصى من الهدي ولا تحلقوا حتى, حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم به أهن من رأسه ففدية من صيام أو نو صدقة أو نسك فإذا أمنتم تمتع بالعمرة ثم تاب العمرة الى الحج فما استطاع من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعه وسبعة نذر رج تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدي الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولذاؤهم.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 سَأَلَيكُم جُنَاحُنَا تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُ مِنْ حَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ اذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ قَبِلَهُ مِنَ الضَّالِّينَ ثُمَّ افْهُو مِن حَيْثُ أَفاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَذَكْرُ اللَّهِ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ شد ذكر فمن الناس ين يقول ربنا فمن الناس ين يقول ربنا آتنا في الدنيا فمن الناس ين يقول ربنا آتنا في الدنيا فمن الناس ين and say, Lord, we come to the world and what is it in the end of the creation and of those who say, Lord, we come to the وقنا أذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب